لَكِنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۗ وَيَقُولُونَ فِي قُلُوبِهِمْ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ ۗ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ۗ ¡Vamos!